أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ عِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَلَبُوا بِالْحَقِ لَمْ مَا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِ مَدِينٍ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وانقينا فيها رواسي وانبتنا فيها وانبتنا فيها من كل زوج به تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به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 ألقيا في جهنم كل كفّال عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلّا من آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعِت ولكن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 تذكر بالقرآن من يخاف وعين